إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه عز فارتفع وعلى فامتنع وذل كل شيء لعظمته وخضع خضعت لعظمته الرقاب ولانت لجبروته الشدائد الصلاب يسبح الرعب بحمده والسحاب والملائكة والسراب والشجر والدواب مسبب الأسباب وخالق خلقه من تراب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين ثم أما بعد إخوة الإسلام فإن أحسن الكلام كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإسلام لازلنا في حديثنا عن الأسباب الموصلة للجنة وأعظمها على سبيل الإطلاق الاقتداء بما جاء به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم سلوكا ومنهج حياة أن يلتزم الإنسان بالقرآن والسنة وأن يغير من قلبه نحو ربه سبحانه وتعالى تغييرا يلتزم به هذا المنهج ويتعبد الله جل وعلا من خلاله فيسير على منوال النبي كما سار ويتبع أصحابه رضوان الله عليهم كما ساروا ولذلكم بيّن ربنا جل وعلا في كثير من الآيات أهمية الاتباع وأهمية توطين, توطين النفس بالعبودية وإنزامها هذا المنهج المستكين المستدين وهذا الإنزام إخوة الإسلام يكون بحث النفس دوما. على العودة لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمتى غيرت ومتى انحرفت رجعت إلى سابق عهدها فإن الله سبحانه وتعالى يمن عليها ويهديها إلى سواء الصراط وفي هذا يقول ربنا جل وعلا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم إخوة الإسلام إن الأمة في زماننا لم يعد لها منهجا واضحا يستجدون أحيانا من الشرق ومن الغرب وتنازعت القوميات في البلد الواحد وتحارب أهل الملة الواحدة وأهل القبلة الواحدة فأصبحوا يجتمعون على شعارات ويتفرقون على شعارات أهداف متباينة متناقبة وتناسوا أمرا مهما إلا التغيير لا يكون إلا حيث أراد الله جل وعلا ولذلكم أقول استجدينا على مر الزمن منذ, منذ انقطاع الخلافة الإسلامية استجدينا دستوراً نحكم به أنفسنا واستجدينا من الغرب أموالاً نعين بها أهلينا ونتعاون بها وسألنا هذا وسألنا ذات ونسينا أن نرجع إلى الله جل وعلا مرة أخرى وقد الله سبحانه وتعالى لما المثل في كتابه بقوله أولما أصابتكم مصيمة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا والحديث هنا في غزوة أحد عندما أصيب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإصابات بالغة وانهزم الناس وفروا وترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حفرة لا يستطيع القيام ثم تساءلوا بعد ذلك من أين أتانا هذا ومن أين كانت الهزيمة ولسال الحال كيف نهزم وفينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكان الجواب الذي لا يحيد عن السنة التي أرساها القرآن والتي أوضحها النبي العدنان صلى الله عليه وآله وسلم قل هو من عند أنفسكم قل هو من عند أنفسكم أي بما اجترحت أيديكم وبما غيرتم من أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولذلكم ختم الله جل وعلا الآية بقوله إن الله على كل شيء قدير وهذا ارتباط وثيق وتعليم للأمة من خلال هذه الآية بتوضيح هذا المنهج القويم أنه متى غيروا حتى ولو كانوا من أمة الإسلام؟ حتى ولو كانوا من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم حتى ولو كان النبي بين فلا فلابد وأن تدور عليهم الدائرة لأن الله سبحانه وتعالى قد مكن لأهل العد ولأهل الخلق للذين يستجيبون لأمره ويتبعون منهج نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ولذلكم قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير ما الذي غير الأمة هذا التغيير ولماذا أصبحنا مرآة ينظر فيها الجميع وكأن لسان الحال شماتة في صورة مساعدة لسان الحال شماتة بالأمة الإسلامية وهي تهوي دولة بعد دولة إما بالتقسيم وإما بالثورات وغيرها من النزعات القبلية والنزعات الفكرية التي يدعو إليها مغرضون أو يدعو إليها غيرهم ولماذا هذا التخازن أيضا من حكام ترك الأمة إلى هذا المستوقع حتى هوت إلى هذا الحضير قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من يليم إلى تلك الأمثلة التي ذكرها ربنا جل وعلا في كتابه ليعلم المنهج وليعلم أن التغيير لا بد أن يكون بالقلب أولا ولا بد أن يكون بالاعتقاد فمهما تغيرت الدول ومهما تغيرت الأحوال لا لن يكن لهم حاكم من الله جل وعلا في نفوسهم أو رقيب عليهم من الله جل وعلا في ضمائرهم فلابد وأن تزيد الرقعة رقعة الخلاف بين الناس إن يونس عليه السلام الذي دعا إلى الله جل وعلا قرية نينوى من أهل الموصل من العراق وقد جاء إليهم من بلاد الشام بأمر الله سبحانه وتعالى داعياً فما آمن به أحد فظل يدعوهم وما استجابوا لدعوته وما آمن به واحد من هؤلاء حتى أنظرهم العذاب فلما تطاول عليهم بالإنذار أنظروه هم أيضا بالتنكيل وبالعذاب يردون عليه الأمر فخرج عليه السلام من بينهم مغاضبا لله جل وعلا يظن أن الله سبحانه لا يضيق عليه هذا الخروج لأنه خرج بغير إذن من الله سبحانه ولم يصبر على هؤلاء وإذا بآيات الله جل وعلا تترى وإذا بالعذاب يظهر تأتي السحب, تأتي السحب من كل مكان ويظهر عذاب الله جل وعلا واضحا لجميع الأعين ولجميع الناس فإذا بهم جميعا يجأرون ويلجأون إلى الله سبحانه فيخرجون من بيوتهم يفرقون بين الأم ووليدها وبين البهيمة ورضيعها يفرقون بين الأب وابنه وبين الأخ وأخيه يبكون إلى الله سبحانه ويسألونه العفو والمغفرة فإذا بالله سبحانه وتعالى يرفع عنهم هذا العذاب ثم ينجي يونس بعد هذا الامتحان فيرسله إليهم ويذكر الله جل وعلا في كتابه أنه ما من قرية آمنت بنبي على كمالها إلا, إلا هذه القرية فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين لما غيروا الحال ورجعوا إلى الله سبحانه وتعالى كشف الله عنهم البلاء بل إن إجماع المفسرين على أن هذه هي القرية الوحيدة التي آمن جميع أهلها بالله لم يكفر منهم واحد بعد إيمانهم ولذلك قال ربنا كما فمتعناهم إلى حين ولذلك الراجح من أقوال العلماء أن الله قد حكم لهم بالإيمان ولذلك يكون متاعهم في الجنة كما كان في الدنيا لما غيروا القلوب من الكفر إلى الإيمان ورجعوا إلى الله سبحانه وتعالى رفع الله سبحانه عنهم الغضب وبدل حالهم إلى أحسن حال وعلى النقيض وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رضدا من كل مكان هذه القرية هي بلد الله الحرام بدعوة إبراهيم كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رضدا من كل مكان حتى قبل وصول الطائرات أو استحداثها وقبل كثرة الحجيج وانتشارهم ما من أحد يصل إلى هذا البلد إلا ويجد فيه ما لذ وطاب بل إن كثيرا من خيراتها لا يوجد في كثير من البلاد الاستوائية فما الذي جعل هذا الإغداق يأتي عليها وما الذي أكثر من إنعام الله سبحانه وتعالى فيها إنها الدعوة المباركة والاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى ثم غيروا ولكنهم غيروا إلى الكفر فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولذلك جاء أحد الإخوة لسبوع الماضي بورقة يقول أرجو تعميمها على الناس من بين هذه الأمور التي يريد تعميمها بعض الموضات التي ظهرت بين شبابنا يقول إن كثيرا من الشباب يلبس البلطان حتى حتى ينزله على أو إلى أسفل المقعدة موضة مستوردة بعض الشباب يسير على هذا النحو ولا بد أن يظهر اللباس الداخلي من تحت هذه الموضة من تحت هذا اللباس وهذا اللباس كان إلى زمن يسير موضة مستوردة مستعارة من بعض دول الغرب حتى سنوا قانون يحرمها في بلادهم فأصبحت ترى الشاب منضبطا بهذا السلوك القوين ونازلنا في بلادنا نتحسس هذه الموضة نلبس لباسا تكاد العورة تظهر من خلاله وكأنه يظهر للناس بعض أمور يريد أن يظهرها قلت سبحان الله إن مثل هذا لم يتغير أبدا في لباسه ولا في طعامه ولا في شرابه إلا إذا غير الاعتقاد اولا فآمن بالله ربا وبالنبي صلى الله عليه وآله وسلم نبيا كما غير مصعب رضي الله عنه وأرضاه فبعد أن كان أنعم فتيان كريش بعد أن كان أمعم فتيان القريش يعيش فيها يأكل ويشرب ويلبس كما يريد إذ حوله الإسلام إلى أفقر شباب الإسلام من حيث المادة إلا أنه كان من أغناها صلة بالله جل وعلا واعتمادا عليه ولذلك ما ضره أبدا أن يعيش بعد الإسلام ما يقارب خمسة عشرة سنة لا يغير اللباس الذي لبسه أو لا يغير الثوب الذي اقتداه إخوة الإسلام إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم يغير ما بأنفسهم من الحق بإقامته ومن العدل بتشريعه بين الصغير والكبير بين الذكر والأنثى بين الحاكم والمحكم بين الناس جميعا فالناس في دين الله جل وعلا سواء يحكمهم كتاب واحد ويعبدون ربا واحدا ويتبعون النبي محمدا صلى الله عليه وآله وسلم هذا التغيير الواضح في كتاب الله جل وعلا في كثير من آياته وفي كثير من قصص رسله ويظهر جليا في قصة موسى عليه السلام فالسحرة جاءوا يستجدون العطاء يضبون العطاء أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين وبعد أن ظهرت لهم آية الله جل وعلا وظهر لهم صدق موسى في دعوته إذا بهم ينجؤون إلى الله سبحانه وتعالى ويؤمنون به حتى ولو توعدهم فرعون لأن الإيمان إذا خالج القلب لا يعتريه شكا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض فآمنوا بالله وأعلنوها واضحة جلية فتوعدهم فرعون بتقطيع الأيدي والأرجل فكان الجواب قالوا لا ضير إنا إلى ربنا لمنقلبون إنا إلى ربنا لمنقلبون وفي سورة أخرى يجيبون عليه بهذا الجواب فاقض ما أنت قاض إنما تقضى هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى والله خير وأبقى الدين وإخوة الإسلام خير وأبقى اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير وأبقى وأنفع لهذه الأمة. فلا بد من العودة مرة أخرى لدين الله جل وعلا ولا أجد تصويرا أبلغ في الانقلاب الانقلاب والتوجه بعيدا عن منهج الله سبحانه من قول النبي صلى الله عليه واله وسلم يوشك أن تداعى عليكم الامم كما تداعى الاكله إلى قصعتها قالوا او من قله نحن يومئذ يا رسول الله قال لا انكم يومئذ كثير ولكنكم غثاء ولكنكم غثاء كغفاء السيد هذا التغيير إخوة الإسلام لا بد أن ينبع من قول كل دائية لله ومن قلب كل مؤمن بالله جل وعلا يطبقه على نفسه أولا ويطبقه على أهل بيته ثانيا ثم ينادي به في الناس جاء جندي من جند الإسلام إلى عمر الفاروق رضي الله عنه يقول له يا أمير المؤمنين كنت في جند أبي موسى الأشعري فأصدنا خيرا كثيرا فطالبته بحقي من الغنيمة فأعطاني أقل من حقي فلما طلبته بكمال الحق قام فضربني عشرين صوتا وحلق رأسي ولم يعطني شيء فجئتك بشعري وجئتك بظهري الصيات تعلور فإذا بأمير المؤمنين يطبق هذا المنهج فالحاكم بد. لا يراعي فوارقا بين المحكومين ولابد ان يكون حكمه سواء على الجميع فارسل رسالة الى ابي موسى يقول له اما بعد من عبد الله عمر امير المؤمنين الى ابي موسى الاشعر فاني استحلفك الله جل وعلا إن كنت قد ضربت هذا الرجل في جمع من الناس فاجمع لك جمعا واجلس حتى يضربك كما ضربته ويحلق رأسك كما حلقته وإذا كان بينك وبينه فليفعل ذلك فيما بينك وبينه فجاء الرجل يحمل هذه الرسالة حتى وصل إلى أبي موسى فقرأها عليه فجمع أبو موسى الناس ووقف الرجل على أبي موسى يريد أن نضربه وإذا بالناس يستحلفونه دعه, دعه أتركه لنا فيقول لا والله لا أتركه لأحد بعد أن مكن لله جل وعلا منه فجلس أبو موسى صاغرا للأمر مستجيبا لله جل وعلا ولدعوة أميره وإذا به يلقي الصوت ويقول الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وجعل أميرنا يجلس بين يدي لأثأر ولأقتص منه هذا هو العدم إخوة الإسلام إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولك إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونصليه ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إخوة الإسلام روى ابن عمر كما خرج ابن ماجة رحمه الله في السنن وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يا معشر المهاجرين خمس إذا بتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهم خمس أي خمس صفات إذا ابتليتم بهم وأعوذ بالله أن تدركوهم النبي يستعيذ بالله جل وعلا أن يدرك أصحابه ذلك ما هذه الخمس صفات إخوة الإسلام هذه الخمس التي تبين أن الأمة قد تتحول عن دينها تحولا كاملا يصيب بعضهم من بعض ويصلت الله جل وعلا عليهم عدوا من غيرهم ويمنعهم سبحانه وتعالى القطر من السماء ويأخذهم بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان بل يرسل عليهم الطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا من قبل خمس إذا بتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن انظر لم تظهر الفاحشة في قوم. لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا أخذهم الله بالطواعيم والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا من قبل لو نظرت إلى أوجاع الأمة وأمراضها على اختلاف أشكالها وتباينها لوجدت أن الأمة من حيث الأمراض أعلى أمم الأرض نسبةً لأخذهم الله جل وعلا بالطواعيم والأوجاع التي لم تكن في أسلاتهم الذين مضوا ولا نقص قوم الميزانة أو المكيال والميزانة إلا أخذهم الله جل وعلا بالشدة والمؤولة وجور السلطان ولا نقص ولا منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولولا البهائم لم يمطروا كأن البهائم أصحاب فضل على هذه الأمة عندما يمنعون زكاة أموالهم وما حكمت أئمتهم بشريعة الله جل وعلا إلا صلت الله عليهم إلا صلتهم الله بعضهم على ضرط فهذه إخوة الإسلام هذه الآية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي علامة البعد عن منهج الله سبحانه وتعالى فإذا أردنا أن نعاود مرة أخرى إلى ما كنا عليه فلا فلابد من إقامة الدين في ضمائرنا من إقامة الدين في بيوتنا من إقامة الدين في نفوسنا أن يجعل كل واحد من نفسه على نفسه رقيبا وأن يأمر نفسه قبل أن يأمر غيره فإن أمر غيره دون إصلاح للنفس فلن تكون هناك استجابة ولن تكون هناك ثمرة وأصدق الناس دعوة لله جل وعلا من تمثل الدعوة منهجا وسلوكا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وعمل صالحا فلابد أن يسبق هو بالعمل وقال إنني من المسلمين أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يقينا هذه الفتنه اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم جنب بلادنا السوء والفتن اللهم جنب بلادنا السوء والفتن اللهم يا ارحم الراحمين ورب رب المستضعفين القلب بين قلوب المسلمين اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا اغفر ذلاتنا امن روعاتنا اشف مرضانا ومرضى المسلمين ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اجعل هذا البلد سخاءا رخاءا وسائر بلاد المسلمين اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاءا وسائر بلاد المسلمين اللهم ردنا الى ديننا ردا جميلا اللهم ردنا الى ديننا ردا جميلا اللهم ردنا الى ديننا ردا جميلا اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وقوم إلى الصلاه يرحمكم الله